فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقْ وَوَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ أم يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ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 إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضونين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 فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظنّ لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان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 হাের الله السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله السلام الحمد لله رب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 الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نري أنك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا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 ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثومون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 وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط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 शुक्रवार रत दस टाइप सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टेष्टिंग कथा पूर्वे विद्दे अजानपर्जान शेष प्रदान कर जीवन सफलता कीज कर खुशी हनित्रतारम आल्लाह केन्तु करो फजिलत जाना देखा परवर्ती अनुष्ठान पिसाए Oh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 وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا وَأَنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 بما كانوا يكفرون مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فأنظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم نبعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا عليه ابا انا وتكون لكما وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما फेब्रुआर चुरधान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 কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম ইউরোপের সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাওয়া ধর্ম হচ্ছে ইসলাম কোন তরবারি हजार हजार इरबारि शांति तरब यह तरबारि सत्य एवं ज्ञान जाते आनब जर सक समस्या समाधानी